قالوا يا أبانا إنا ذهلنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب قالوا يا أبانا قالنا فاکرمه مثل وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين